بسم الله الرحمن الرحيم. إننا زلناه في ليلة القدر وما دراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر دنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها في ذم